لنار هي, هي, هي, هي, هي, هي نار بصحا نار بصحا الكبدي هي هي, هي, هي, هي, هي بالصبر لهاي اي والله وللجانب بالضبط هو يلهي يا ياي يا ياي يا ياي ويدلي يا ياي ويدلي عباس يا عباس عتنا تقومين اي اي هي اي عباس عتنا تقوم الله <سؤال> ويد لي ويد حرب الغايه